وإن مرأة خافت من بع لها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أي الصلاح بينهما صلح وصلح خير وأحضرت الأفوس الشر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 فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان يتفرقا يغن الله كل من سعته